بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَغْصِل إِلَاهَارُون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين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 فَلَمَّا جَ السَّحَرَةُ قَاُ لِ فِعَونَاء إِ لنَا لأَجرَد إِ كَُّا نَحْنُ الْ الغَالِِبِين قَالَ نَعَمْ وَإَِّكُم إذ ل مِنَ الْمُقَََّّبِين قَالَ لَهُمْ مُسَأَقُمَاأَتُمْ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 لا أقطع عن مِنْ وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون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 فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ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 ثَُّ أَغْرَقَنَ الْآخَرين إِ فِي ذَلِكَ لَآيَتَ وَمَا كانَانَ أَكْثَرهُم مُؤمِنين وَإِن رَبَّكَ لََ العزيِيزُ الرَّحيِيم وَتْنُ عَلَيْهِ ب نَبَئِبَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالالوا بَلْوجَدنَا أَبَ أَنا كَذَلكَ يَفعلعلُون فَالَ أَفََأَتٌ مكُ تُم تَعْبُدُون أَن تُم وَأَبَ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 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ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 فَكَبَكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذ نُسْوِيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هود أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينِ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُفْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينٌ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَتُّونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ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 رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 فَ بعَذَ بِين يَْتَع جُِ أَفَرَأَيتَإِ مَتعَنَّهُ سن ثمَُّ جَأَهُ م كَنُيُ عَدُ م أَغنعَنهُ م كَُوا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 إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِن عَصَوْكَ فَقُل إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ